صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حاميم حاميم حاميم زيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطور لا إله إلا هو وإليه المصير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 هم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا.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 وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا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 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّنْقَ يَوْمَ يُبْرَزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ كُلُّهُ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 انظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بدنة بهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتهم رسولهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب